بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته القرآنا عربيا لقوم يعلمون بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ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 111. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 112. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 113. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.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 114. في أربعة أيام سواء للسائلين 115. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 قالوا وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسلتم به كافرون 125. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 129. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعسبوا فما هم من المعتبين 120. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم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 وَ نُذيق الذيينَ كَفَروا عَذَبَ شَديدَ وَلَ نَجزَّهُم وَلَ نجزَّهُم أَسْوَ الذي كَوا يَعملون ذَلكَ جَز عدَ ال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 129. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 120. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 121. ومن آياته الليل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 124. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز 125. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 126. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 111. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 112. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ انهم في شك منهم ريب من اعمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اليه يرد علم الساعه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 117. وظنوا ما لهم من محيص 118. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 119. وإن مسه الشر فيأوس القنوط 110. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي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 114. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 115. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد 117. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 118. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد 119. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم 111. ألا إنه بكل شيء